ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد تَينِي تَدُوثَان قَالَ ما قال خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَيْحِى حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ قَالَتَا لَا ابونا شيخ كذيب وابونا شيخ كذيب فسقوا لهما ثم تولوا الى الظل فقال ربي اني لما انزل فالي من خير فقير فسقوا لهما ثم تولوا رب الذي فلقنا رب انني لما انزلت الي من غير رفقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء إن قالت ان ابي يدعوك فجاءته احداهما تمشي على استحياء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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأذرني ثماني حجج أريد أن فإن ثماني احجد فان اتممت عشرا فمن عندك فان لم وما أريد أن اشق عليك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ساجرني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بني وبنك قال ذلك بني وبنك ايما الاجلين قضيت فلا عود وانا عليك والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل